ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ل ا أ ق س م بهذا ا ل ب ل د وأنت ح ل بهذا البلد و و و ا ل د م ا و ل د لقد ل ق خ ن ا ا ل إ ن س ا ن ف ي كبد ايحسب أ ن لم يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب أ ن لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فنقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او إ ط ع ا م في يوم ذي مسربه يتيما ذا مقربه او مسكنا ذا متربه ثم كان من الذين آ م ن و ا وتواصوا بالصدر وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب ل ا م ي م ن و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ن ا هم أ ص ح ا ب ا ل س ي للعلوم ا ل ن ا ر م ا ص د ه